وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار تدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم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 قُل اَنبئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذلِكُم لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِم جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدُّنْيَا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب اللَّهِ ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون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 قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء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 وَإِنّ سََّتُهَا مَرؤِيَمَ وَإِني, وإني أُعذُهَا بِكَ وَذَُّتها مِنَ الشَّيطانِ الرجِيم فَتَقَبَّّ لَه رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَمبَته نَبًَ حَسَنَ وَكََّّلَهَا زَكَرِيّ.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 هناك ذعى زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء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 قَالَ رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قَالَ رَبِّ جَعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاكْرِ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ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 هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ نَا آممَ بِمآن زَللتَ وَتَّبَ نَسُول فَكْتُ بنَا مَ الشَّهِدين وَمَكَروا وَمَكَرَ اللهَّهُ وَلهَّهُ خَيغ لماكِرين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 قُْ تَعَ نَدْعُ أَبنَا أَنا وَأَبنَأَكُم وَنِسَ أَنا وَنِسَ أَكُمْ وَآفُسَنَا وَآ فُسَكُمْ قُمَّ نَبَتَهِ الفَنَجَ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 والدورات والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما بِهِ به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم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 وَإِفَتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَهَارًا وَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيتُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ على اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا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 دَُّ جَأَكُمْ رَسُولُم مُصَدِّقُ لِمَا مَاكُم لَُؤ مِنَُّ بِهِي وَلَتَصرٌ قَالَ أَأَقْرَْتُم وَأَخَلْتُ مع لَا ذَِكُمْ إصْرِي قَاوا أَقْرَرنَ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 أفغير دين الله وَلَهُ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه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 وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 لن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ على نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولائك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين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 وَكُتُمْ على شَفَاحُ فَْةِم مِنْ النَّارِ فَأَْ قَذَكُم مِنهَا كَذَلِكَ يُبَيين اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَكُم تَهتَدُون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 ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة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 قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ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 طائفة منكم ان تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ب بدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 112. والله وفور رحيم 113. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربى أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون 114. واتقوا النار التي أعدت للكافرين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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مست القوم قرح مثلك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 والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين فلله مولاكم وهو خير الناصرين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 ثمَُّ أَ زَل عَلَْكُم مِنْ بَعْدِ الْ الغَمِّ أَمَنَةً وَعَاسَي يَغْشَطَائِفَةَ مِكُمْ وَطَائِفَةُم قَدَأَهَ مَتْهُمْ أَنفُزُوب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 يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا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 والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن كتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون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 فاعفوا عنكم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين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 117. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون 118. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكرون إِيهِم وَيُعَِّمُهُم لِكِتابَ وَالحِكمَ وَيُعَِّمُهُُكِتابَ وَالْشِكمَةَ وَإِن كَانوا مِنْ قَبللُ لَ فِي ضَلالِ مبين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 وَمِنَ الْكُفَّارِ أُمَّةٌ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُمْ الْإِيمَانُ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَاعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا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 الذين قال لهم الناس اننا قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 وَإِنَّمَا تُوفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لا تَبَغُوا لَنَا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أذى كثيرا ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا وان تصبر وتتقوا فان ذلك من عزم الامور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 غُون فِي خَلْق السَّمواتِ وَالْأَرضِ رَبنَ مَا خَلَقُت آذ بَطِلَسُ بَبحَانكَ فَقِنَا عَذاابًا الن رَبنَ إنِكَ مَنْ تُدخِلا رَفَقَد أَخْ زَيتَغُ وَمالِ الظالمِينَ مِنْ أَصَار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 بنا وَآتنا مَا وَعدتنا على غُسُلكَ وَلا تُخذن يومَ القام إنك لا تُخلفُ لمعاد.